عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال خذ الأمر بالتدبير فإن رأيت في عاقبته خيرا فأمضه وإن خفت غيا فأمسك